وأن يقوم عوجاجنا وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه اللهم واجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم يا رب لا تجعل لأحد سواك فيه شيئا وارزقنا صدق النية وإخلاص العمل واجعل عملنا مسددا لوجهك الكريم اللهم إنا نسألك هذا الجلال والإكرام أن تقيل عثراتنا وأن تقوم عيوبنا وأن تأخذ بأيدينا إليك أقذ الكرام عليك يا رب العالمين أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحقيقة يا إخواني واسمحوا لي أن أكون اليوم متعجلا بعض الشيء في محاولة إدراك القضايا لأني كما ذكرت لحضراتكم بالأمس القضايا كثيرة القضايا متعددة والحقيقة أن الفترة التي يعني انقطعناها جعلت بعض هذه القضايا يزيد وقته ويزيد عددا لذلك أريد اليوم أن أحاول أن أواجه عددا من هذه القضايا خوفا على أمة المسلمين فإنني أرى بعين البصيرة سبحان الله أنني أتخاطب وأتكلم مع قوم يرابطون لله رب العالمين ويجعلون حياتهم ووقتهم وجهدهم وانتباههم مخصصا لقضية الإسلام وللنهوض بأعباء الرسالة فنسأل الله عز وجل برحمته ألا تضيع هذا الجلال والإكرام منا الخطوات وألا نفقد السير على الطريق القويم برحمتك يا أرحم الراحمين أيها الإخوة نحن لو تركنا بعض ما يصدم الفكر الشرعي بعد بعض ما يصدمون به الفكر الشرعي بعد ما يصدمون به يصدمو به أعداء الإسلام الفكر الشرعي لو تركناه دون أن نواجهه الذي يحدث أنه يستقر كما لو كان من المسلمات وهو أصلا انحراف وهو أصلا خطأ وهو أصلا زيغ وهو أصلا ضلال لكن لو تركه أهل البيان الشرعي دون أن يواجهه ودون أن يقيم الحق ودون أن يحددوا أين الخطوة وأين الصواب الذي يحدث أن الأمور تلتبس وهذا الالتباس يتحول إلى أمر مستقر لدرجة أنه يصير مثل الغول تيجي تكلم الصح يصبح ما تقوله غولا يقول لك أنت بتقول كذا لهذا كان من واجب أهل البيان الشرعي أن يبادروا دائما. إلى مواجهة هذه الأخطاء والأمر الذي بلغ بإمام الأمة رضي الله عنه أحمد بن حنبل بلغ به أنه قيل أنه كان عصمة ونجاة للأمة الإسلامية أنه لم يجعل هذا الأمر يمر دون أن يقف هذه الوقفة الواضحة الصريحة ولهذا نحن لا يصح أن نترك الأمور لتستفحل يعني نقول والله هذه كلمة وتعدي لأن قولنا هي كلمة وتعدي في واقع الأمر هو شيء يجعل هذه الكلمة تكبر تتنامى تزيد يكثر قائلوها تستقر تنشر ثم يصير الإسلام الصحيح غريبا ويعود الإسلام غريبا كما بدأ إنما المسلم إلى جل وأوضح يعني القضايا فإنه لا يسمح بها أن تعود غريبا ونحن أمام فئة هم العلمانيون هذه الفئة إما عن عدم علم يعني عدم إدراك مش واخدين بل هم مش منتبهين ونحن ننظر كيف نلتمس لهم العذر حينئذ حين نقول لعل ثقافتهم وتربيتهم وتعليمهم في نوعية من المعاهد والمدارس وفي نوعية من البيئات وفي جو أسري واجتماعي معين جعلهم مغيبين عن الإسلام لا يعرفون وإما عن قصد وعن طوية تعلم ما, تعلم ما تفعل لدرجة العمالة ولدرجة أنهم يكونون موظفين عند أعداء الإسلام يقبضون منهم ويتعاملون معهم ويسيرون على نهجهم لهذا نتيجة, نتيجة هذا أن المسلم عليه ألا يترك مسلمات الدين تواجه من أعداء الدين ثم لا يواجه ذلك ولا يعلق عليه حتى يصير الأمر فيه كما قلت يصير بعد ذلك إرهاب خوف اوعى تنطأ تقول أقول هذا بين يدي قضية حدثت في الشهرين أو الثلاثة السابقة والحقيقة طبعا لم يكن عندنا الفرصة لاننا لم نكن نلتقي لم يكن عندنا الفرصة لمواجهتها ويلزم ان نواجهها هذه القضية هي قضية ان في احد الكتاب الحقيقة انا لم اكن اعرفه يعني ولم اسمع به من قبل وهو لم يكن مشتهرا بالقدر الكافي هذا الكاتب اعطته الدولة في مصر اعطته الحكومة في مصر جائزة كبيرة من جوائز الدولة بوصفه مفكرا اسلاميا ونحن لم نسمع من قبل يمكن يعني قلة اطلاع منا به، فبدأ الناس يفتشون في كتاباته وفي اقواله وفي منشوراته التي نشرها ليروا أين الإسلامية أين هي هذه الإسلامية في منشوراته التي نشرها. ففجئوا بأن الرجل يقول كلاما من الفضاعة ومن الفداحة ومن الخطورة ومن المناقضة لصواب الاستقامة الشرعية لدرجة لا يمكن أن يسمى بها مفكرا إسلاميا بل يصح فيما رصد أن يسمى مفكرا ضد هذا المنهج الإسلامي الذي عليه يعني جمهور علماء الأمة الإسلامية ومع هذا لأن هذه الموضة أصبح مثلا من يكتب ضد الإسلام يمدون يدهم في أعماق الكتاب وفي أعماق حقل التأليف ويلتقطونه ويرفعونه ويعطونه الجوائز ليصير رمزا فإن اليد قد امتدت إليه وجعلته يأخذ جائزة كبيرة جدا من جوائز الثقافة في البلاد أدى هذا بالغيورين على الفكرة الإسلامية بتقييمنا أو بتقويمنا يعني باللفظ بال بال بال العربي الصحيح بتقويمنا نحن يعني بتقييمنا إلى أنهم أقاموا قضايا أمام القضاء لسحب الجائزة منه وما إلى ذلك إلى جانب أن بعض العلماء قالوا هذا رجل قد كفر كان. وبعضهم قال وبعضهم قال أنا في الواقع أريد أن أقدم لتناول لهذه القضية بكلمة مهمة جدا أنا لا أتكلم عن هذا الشخص مطلقا ولا يهمني مطلقا أن أنزل الأحكام بالنسبة له وليس تناولنا مطلقا يمس أو يقترب من قريب أو من بعيد إنزال الحكم عليه مؤمن والكافر دي قضية أنا لا أعرف ولم أقرأ ما كتبه ولست حريصا على أن أقرأه ولم أسمع بدقة ما كتبه وإن كنت رأيت بعض الذي قدمه لي إخواني يعني لكن أنا هذا بعيد تماما تماما تماما ليست قضية تكفير الشخص أو جعله مؤمن أو صحيح أو صاد داخله مش ده دا موضوعي مطلق أنا موضوعي موضوع آخر تماما أدافع به عن الفكر الإسلامي بمناسبة هذا الحدث إنما لا علاقة لي بهذا لأنه الذي حدث لم يضف إلي جديدة. أنا رأيي في الحكومة التي أعطته الجائزة كما هو من قبل لم يتغير معروف سواء ورأي في من يكتبون هذا الكلام محدد وكلام محسوم لن يضيف جديد يعني لم, لم هذا الجديد لم يعني يجعلنا مثلا نص إلى رأي لم نكن عليه من قبل لا المسألة محسومة ومستقرة ومعروف دول مين ودول مين ومين صح ومين غلط ومين ايه ومين معروف كل شيء إنما القضية التي أطرحها كالآتي ايه اللي بيحصل اللي بيحصل أن يأتي واحد قلتلكم ليش دعوه بالشخص ده خالص أنا بتكلم بقى كلام عمومي عشان أبقى في طمأنينة أرجوكم من أنني أتناول قضية عامة لا علاقة لها بالشخصانة أو بالتشخيص أو... يجي واحد من عموم المسلمين اسمه محمد أو محمود أو أحمد أو سيد أو حنفي أو أي مكان ويأتي هذا الشخص ويقول كلاما فظيعا قادحا في عقيدة الاسلام قادحا في عقيدة الاسلام يقول ان الاسلام مثلا من تأليف محمد محمد هو الذي كتب القرآن هو الذي قرر النظم من عند نفسه ان الثقافة البدوية والعربية التي خرج منها ان الحكم ليس لله وان الله ان الحكم الا لله لا الحكم للبشر وان مثلا الإسلام لم يعد صالحا أو أن الإسلام لا يمكن أن يفهمه البشر الآن وأنه ليس هناك من يستطيع أن يفهم النص القرآني أو النص الوارد في السنة كلام فظيع يعني يضرب في صلب العقيدة في عمود العقيدة الرئيسي الذي يؤمن لله عز وجل بأن له السلطة وبأن له الحكم وبأن له الهيمنة على البشر وهذا الشخص أحيانا حين يكتب هذا الكلام يكتبه ويبالغ فيه فيقول انني لن اقبل بعد اليوم مثلا ان يفرض الاسلام الحجاب ان يفرض الاسلام منع الخمور ان يحرم الاسلام الزنا كلام معلوم من الدين بالضرورة وكلمة الامة الإسلامية مجمعة على ان هذا الكلام كفر بواح صراح صريح والنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا اللفظ هذه العبارة واضحة عبارة واضحة جدا قال إلا أن تروا أنتوا شايفين أنتم يكلمنا نحن إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه يعني بشأنه من الله سلطان برهان, برهان هناك حجة شوف كلمة برهان كلمة حجة واضحة مقياس علمي إذا المسألة فيها يعني خرق الإيمان وخروج على عقيدة لا أتكلم عن هذا الشخص أتكلم بصفة عام فلذي يحدث أن الغيورين من العلماء ومن أهل البيان الشرعي ومن من, من من من من أهل العلم الشرعي ينبرون فورا ويقولوا هذا حرام هذا كفر هذا خروج عن الملة هذا لا يجوز هذا فيقوموا يطلعوا لهم وهو ده بقى موضوعي النهاردة هذا هو موضوعي خلوا بالكو يا اخواننا لان انا يعني الحقيقة بضرب في نقطة جوهرية لازم نوضحها ونفجرها ولا نخاف منها وتكون وضحة يقوم يطلعوا لهم يقولوا لهم انتوا بتقولوا ايه؟ انتوا بتكفروا؟ الله ده انتم تكفيريين ده انتم تنفون الاخر ده انتوا اهو تكفير ادي المناهج المتطرفة ادي المناهج الخارجة ادي المناهج الارهابية يقول يجي 90% في من اهل البيان الشرعي هذه يقولون لا لا لا والله العظيم لا يمكن لا مين قال كده احنا بعيدين احنا بس بنحاول نقول ويبتدي يخرج من انه عنصر التكفير لا ده غلط قضية التكفير هنا قضية حق لا بد من إقامة الحق ليس تكفير الاشخاص مش تكفير فلان فلان الفلاني لا ده موضوع تاني انا بتكلم عن انزال الحكم على الفكرة انزال الحكم على المعنى هذا الامر لا ترخص فيه وقولنا إن هذا كفر هو لازم من لوازم الدين يقول بهذا الأزهر ويقول وتقول بهذا المجامع الشرعية العلمية ويقول بهذا كل أحد بل قاله شيخ الأزهر يوما والمفتي يوما عندما مثل أمام محكمة في قضية من القضايا وحوصر أو حوصر كل منهما في موقف مختلف اضطر الى ان يقول ايوة من يقول بهذا ويعتقد ويؤمن به وبين له ولم يتراجع فهذا كفر في الاخر قالوا هذا الكلام لانها قضية ايه بقى دي النقطة المهمة لو تركنا هذا تتميع قضية الدين بالكامل لا يبقى دين واحد يقول لا محمد هو الذي كان يريد ان يعيد مجد ابائه فالف احكاما مرة رابعة وخامسة أن لا أتكلم عن هذا الشخص ولا أعرف ماذا قال ولا أعلق عليه وليس موضوعي واحد يقول محمد هو اللي ألف عايزني أنا كرجل من أهل البيان الشرعي أبقى قطة لطيفة ظريفة نقول والله ما على كل حال دي وجهات نظر وتناقش لا هذا كفر هذا ك وكلمة هذا كفر غير هذا كافر خلوا فلكوا دي نقطة مهمة هذا كفر هو إنزال الحكم على المعنى. على القيمة على المفهوم إنما هذا كاف الإنزال الحكم على شخص تلبس بهذا المعنى ده موضوع تاني هاتكلم مع حضرتك عنه. إنما إنزال الحكم على المعنى ده ضرورة شرعية ولن نترك ديننا ليعود متميعا إحنا عندنا أخواننا وليكن واضحين صرحاء قاطعين إحنا بندافع عن دين نخشى من انهيار قيمه في البشر من تميع, من تميع قيمه في المسلمين لا استطيع اذا واجهت الكفر البواح الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام وكان واضحا وصريحا في تقريره ان اقول والله انا هفضل زي ما قلتلك هذه القطة اللصيفة التي لا تجرح احدك لا انا انزل الحكم ودي قضية اسمحولي لكم فيها مثلا نقطتين او ثلاثة معيارين اولا دي قضية علمية دي ليست قضية دينية مبدئيا عشان الجماعة العلمانيين يفهموني والمثقفين واللي دارسين في المدارس والجامعات وما الى ذلك دي قضية علمية مش قضية دينية يعني ايه ما معنى هذا؟ افهموا يا سعوديين ويا مصريين ويا سوريين ويا سودانيين ويا مغربيين ويا تونسيين ويا يمنيين ويا قطريين ويا أردنيين ويا لبنانيين اسمعوني يا أمة الإسلام في كل مكان لأن دي قضية مطروحة هو إيه اللي بيخليهم يطلعوا زي الوحوش ينشبون أظافرهم في الدعاة وفي العلماء وفي أهل البيان الشرعي انهم بيتصوروا او مش بيتصوروا واستغفر الله ده يبقى كده صادقين انهم يصورون يصورون ومنهم على كل حال اللي مش واخد باله ويتصورون ان دي قضية دينية يعني ايه قضية دينية يعني كهنوت يعني ان احنا عشان سبنا دقننا من غير ما نحلقها والبسنا حاجة بيضة على دماغنا والبسنا جلبية وعباية ومشينا معممين في وسط الناس وسواكوة أن أصبحت هذه الطائفة أو هذه الفئة لها كيان خاص لها كهانوت خاص لها سلطة دينية خاص غير صحيح ونحن أول ناس ضد هذا الكلام وأعداء له ولا نسمح به ولا نرى أهل الدين طبقة من طبقات المجتمع أهل الدين في الإسلام هم أهل علم يعني ليست طبقة وإنما أي إنسان يتفضل يدرس المدخلات يدرس القواعد يدرس العلوم يعرف لغة عربية ويعرف قرآن ويعرف سنة ويعرف فقه ويعرف أصول ويعرف ويعرف يتفضل يجلس مع هؤلاء ليس هناك لا كهنوت. كل ما اشترطه العلماء بجوار هذا أن يكون عاملا بما يعلم يعني مثلا مش أنه يدرس فقه وتفسير وأصول ولا يصلي ولا يصوم مثلا ولا يزكي لا يكون ملتزما في نفسه بالأحكام الشرعية ويع أي حد بها لأنه ما يجيش واحد مثلا مستشرق فرنساوي ولا ألماني ويدرس الإسلام ويبقى أحسن مني ومن كثير من الحفاظ حفظا لما ورد في الإسلام وبعدين يقول والله هذا الإنسان لأنه يعني يعلم Islam أصبح من العلماء وتكون له كلم لا لابد أن يؤمن به لا بد أن يعمل به ويكون مشهود له بأنه من أهل العلم والعمل والعقيدة التي تؤمن بما علم وإلا ففي ناس من المستشرقين اللي هم علماء المشرقيات اللي هم إما نصر وإما لادين لهم منهم الفرنساوي والألماني والأسباني والإيطالي و و و و و و و درشوا الإسلام وحفظين أكثر من بعض يمكن حافظين أكثر مش من بعض مني أنا نفسي من ناس كتير يعني, يعني حافظين أكثر مننا وعرفين ومتعمقين أكثر لكن فالخلاصة أن هذه قضية علمية يعني قضية علمية يعني قضية إنسان الشروط العلمية زي أضرب لكم جاء إنسان مثلا وجاء في وسط الحرب بين مثلا آآ آآ العرب وإسرائيل وقال والله يا جماعة سيناء لما كانت تحت الاحتلال الصهيوني كان حلها أفضل واقتصادها أفضل ومعيشة الناس أحسن وكانوا عند لأيين التموين وكانوا وكانوا كانوا إذن أنا أطالب بعودتي هو اللي بيقول إذن أنا أطالب بعودتي سيناء إلى اليهود والصهيلة بدلا من أن تكون تحت سلطاني مصر هذا الإنسان حينما يقول هذا تلاقي واحد بيعتين شوكي حتى من عرض الطريق كالناس في الشارع يستطيع ان يذهب الى النيابة العامة ويقدم بلاغا بيتهم هذا الشخص بانه خائن خيانة عظمى الجريمة اسمها كده في القانون خائن خيانة عظمى لانه يطالب بتسليم ارض بلاده الى سلطان عدوه او لسلطان عدوه بيع التين الشوكي اللي في الشارع ولا الكناس ولا الرجل العمومي يتهمه بهذا ولا يقال له أن مقصد. والنيابة العامة تصل إلى لائحة اتهام وتكتب أدلة وتقول إن النيابة تتهم فلان فلان الفلاني بأنه خائن للوطن خيانة عظمة. وقد يحكم القضاء القاضي بس ده القاضي هنتكلم بقى عن دور القاضي بعد ذلك انما ادي الرجل العامي و النيابة ادي دول بيحققوا في قضية هل هذا الشخص وطني مؤتمن على الوطن ام انه خائن خيانة عظمى انا لا اريد ان استفيد في الامثال انما ده في كل شيء في شروط التجنيد في شروط المواطنة في شروط اعطاء الجنسية انا اعطي الجنسية القطرية لهذا الشخص ام لا تتوفر فيه صفات الجنسية انا اعطي الجنسية المصرية لهذا الشخص ام ان هناك شرطا من شروط الانتماء واحد من الناس في مصر رشح نفسه في انتخابات لينتخب في البرلمان فواحد عادي جدا فلاح لا يقرأ ولا يكتب راجل من من البسطاء جدا راح رفع عضية ضده وقال هذا الشخص لا يؤتمن وانا صحيفة الدعوة موجودة في مجلس الدولة المصري هذا الشخص لا يؤتمن على الوطن لان عنده ازدواجا في الجنسية فهو عنده جنسية مصرية وجنسية إسرائيلية او جنسية مصرية وجنسيه امريكية او جنسية مصرية وجنسية إيطالية ونظر الأمر وحاكم القضاء بهذا بأنه ليس مؤتمنا أن ي... الله طب ما أنت بتناقش اذا صفات المواطنة صفات الجنسية صفات التجنيد صفات العضوية حتى هل فقد هذا الشخص ما يسمى بالثقة والاعتبار يرفع عليه أضيع يقولوا كذا إن فلان يجب اسقاط عضوية النادي الفلاني عنه نادي الصيد المصري نادي ليه لانه مثلا فقد شرطا من شروط العضوية طب ده نادي بنتكلم في الدين يقول لك طيب بس إذا تعد بيسكطوا من الدعوة بإسقاط الجنسية عنه لانه فقد الثقة والاعتبار بأن... الله أكبر إذا البشر جميعا الثقافة البشرية بكاملها في الشرق والغرب وهنا وهناك وفي كل مكان تعتبر توفر شروط شيء في شخص انما هي قضية علمية طبقا للمقاييس العلمية لمقاييس المنهج العلمي اول ما تقرب بقى من الدين وتقول اللي بيقول ان في نبي هيجي بعد محمد كافر ولكن انت بتكفر الناس يخوانا ده مقياس علمي الله يقول ولكن رسول الله وخاتم النبيين وده بيقول لا هناك نبي بعد محمد مسألة واضحة إذن كذب صريح القرآن فأنا أعمل مقياسا علميا يقول لي لا لا لا إحنا نبقى محددين في كل شيء حاسمين في كل شيء إلا الدين سيبوا يتميع لا يا باشا إحنا مش مستعدين لهذا الكلام وسنظل وقافين ونقول إن قضية التكفير على كفر بوحية قضية باجماع العلماء ومن ضمنهم مجمع البهس الإسلامية وهيئات الازهر وجامعة الازهر واقسام العقيدة فيه والمجامع الفقهية في العالم كله الإسلامي على أنه لا بد من حسم هذه القضايا كل هباءة ترجم لبشر دي قضية ثانية ووعلشان ما تعبكوش قوي يعني عشان ما عدش أستدرك خمسين مرة وانا خايف على الناس من يفهموني غلط قضية ترجمة الكفر الى بشر ده موضوع تريد ده محتاج تحقيق ومحتاج استتابة يسألوه يعني تحقيق يسألوه انت قلت كذا تقصد ايه تقصد كذا ولا تقصد كذا ما يمكن وادراء الحدود في الشبهات ويا اخواني اهل البيان الشرعي هؤلاء واهل العلم هم افرح الناس بنجاة انسان من هذا الحكم وأنا أسأو الله عز وجل لهذا الكاتب الذي كان قضيته سببا في تناول هذا أه اللهم إني أسألك أن يبرأ وأن مش أن يبرأ لا أن يكون بارئا من كل كفر بهذا الجلال والإكرام وأن يكون مؤمنا صالحا طاهرا اللهم أظهر أنه من الصالحين الطيبين الذين يبجلونك ويجلونك ويعرفون قدرك أهل العلم الشرعي يقولون لو ظهر في الشخص تسعة وتسعون وجها كل وجه منهم يقتضي الكفر ووجه واحد يقتضي أنه قد يكون مؤمنا فإننا نحكم هذا الوجه ونستبعد التسعة وتسعين وجه أهل البيان الشرعي كلما أهل السنة والجماعة أهل الصلاح والتقى هو ده مذهب أهل السنة والجماعة اللي هي الفئة الناجية يستبعدون تماما تسعة وتسعين وجه يحتمل الكفر ويعملون وجها يحتمل الإيمان لأن هو ده مذهب هذا هو الإسلام هذا هو الرشد فأهل الإيمان أحب إليهم ألا يعملوا في إنسان حكم الكفر وعايز أقول لكم من أجل هذا يحترزون ويحترسون ويراجعون لأنه في مثل شهير كنت ضربت لإخواني من ثمانة وعجبني الحقيقة وعجب ناس كتير والحقيقة كتير بيستخدموه ويعني بيستخدموه يعني مش هم خدوه مني يمكن انا اللي خدت منهم إنما, انما يقولوا مثلا انا لو لقيت واحد بيصلي امام صنم ويركع ويسجد ويقوم ويلهج بالذكر ويعني عابد صنم, صنم خلاص فيقولك خلاص ده ده تقول يعني كافر عطول ده بيسجد للصنم إنما إيه رأيك أنك لو جئت تحقق هذه القضية فوجدته إنسانا مثلا كفيفا ويصلي لله ولم ينتبه أن أمامه صنم، فهو يصلي ولم ينتبه أن أمامه صنم. إذا ليس بكافر الله يبقى أنا حكمت عليه بأنا غلطان، لذلك كان شرع الله هو الاستتابة والتحقيق وأنه يعرف قصده وماذا تقصد ولذلك جاء رجل نبي إلى صلى الله عليه وسلم محمد جاء رجل إلى عمر بن الخطاب شارب خمر الراجل شارب خمر فأراد عمر أن يقيم عليه حد شرب الخمر فالرجل قال له ازاي بقى تقيم عليها حد شرب الخمر ده الخمر مش حرام فقد أنزل الله قوله ليس على المؤمنين جناح فيما طاعموا يأكلوا اللي عزينه ويشربوا ما يريدون إذا ما اتقوا وامن ثم اتقوا احسن يعني لبقية الاي لانه انا بس يعني اريد ان احتفظ بلفظ من الفاظها قليلا سنشرح الان شأنه فتوقف عمر وكان وقافا علي ابن ابي طالب ماذا قال ان لا دا لو هو شرب الخمر تقام عليه حد شرب الخمر لكن اذا ظن حل حل إنه حلال حل الخمر ده يبقى مرتد لأنه أنكر معلومة من الدين بالضرورة هل يا ترى عمر بن الخطاب قال له تعالى أنا هقتلك لأنك مرتد لا سمع منه في قال لا أنا عارف أن الخمر حرام لكن أنا بس حبيت أفلت من الحد خلاص ليس بالكيف فأنا لا أتكلم عن الأشخاص قضية الأشخاص قضية أخرى إنما أن تخيفني وترعبني وترهبني من إنزال الحكم الشرعي على المعنى غير مستعد يبقى المسألة الأولى أنها قضية علمية والمسألة الثانية أنها قضية بشرية عامة والمسألة الثالثة أن دي قضية الفتوى وشغله المفتي إيه واحد بيقول له يا فضيلة الشيخ حصل كذا كذا كذا ما الحكم الشرعي فينزل الحكم الشرعي جايز اللي بيستفتيني يبقى كذاب يقول كلام مش صحيح يجب أن يبقى أنا هناك فارق بين القاضي وبين المفتي المفتي يفتي من خلال السؤال يقول رجعت فوجدت امرأة مع رجل في البيت فقتلتها فالمفتي يقول له الحكم الشرع وبعدين يطلع الرجل في البيت مثلا أبوها ولا أخوها ولا يطلع راجل مثلا حرامي داخل يسرع دي مسألة إنما أنا أتكلم في حدود الفتوى إنما لما تطبق لابد من قاضي ده مسألت الأشخاص عشان أواضح إنما أن يتكلموا معي ويقولوا والله إحنا سنترك المقاييس العلمية تماما واللي عايز يقول في الدين يقول لن نسمح بهذا لذلك قضية التكفير لا نخافها إذا كانت لأنها لا تخص الأشخاص وإنما تخص المعاني ولا نسمح أن يخترق الدين إحنا لقينا ناس يقولوا الخمر حلال والحجاب ما هواش فريضة والحكم بالشريعة الإسلامية مستحيل والدين تأليف محمد ومحمد ليس بخاتم النبيين وخلي بقى الناس تخلق واللي بيقول هذا الكلام تتاح له ان يصدر صحيفة واثنين وثلاثة ومجلة واثنين وثلاثة ويفتح تلفزيون واثنين وثلاثة واهل البيان الشرعي يمنعون فكانت النتيجة وعلى فكرة طول عمرنا طول عمرنا نعاني من التشوهات في المقاييس الدينية وفي الدعوة نتيجة لهذا ان الاسلام هو يروحوا جايين على نصه على نصفه ويقولون اياكم ان تنطقوا في هذا النصف فالناس يبدوا يشتغلوا في النصف الثاني ويفضلوا هجرين النصف الاول ويمضي قرن وقرنينه ثلاثة فيصبح نصف الاسلام غريبا والنصف الاخر اللي سمح به الطاغوت هو فقط النصف المشهور لهذا أيها الإخوة لا بد أن يكون واضحا كل الوضوح أننا بقدر ما نتحوطه من إنزال الحكم على شخص بعينه ونقول هذه مهمة القاضي المحقق وأهل العلم يقول له أنت فاهم الكلام اللي بتقول بتقوله معناه كذا أنت تقصد هذا فإن انخلع أهلا وسهلا وإن لم ينخلع عن هذا فإن معنى ذلك أنه مصر هنا يحكم أهل العلم لا درجة الكافر ده بيقول فعلا الإسلام كذا دي مسألة تانية إنما يا إخواني اوعوا بس على فكرة هذا الكلام لا علاقة للعوام به ده مش كلام حضرتك مش موضوعك العوام إن شاء الله يكون رئيس جمعة إن شاء الله يكون باحث في المركز القومي للبحوث ان شاء الله يكون قاضي ان شاء الله يكون سفير ان شاء الله يكون رئيس تحرير صحيفه ان شاء الله يكون محامي كبير ان شاء الله يكون مهنه قدام بالنسبه للعلم الشرعي من العوام ده مش قضيتكم مش قضيه الطلبه ولا الشباب ولا نساء البيوت دي قضيه العلماء قضيه العلماء هم الذين يقولون إنما العلماء لا يصح مطلقا أن يخافوا ولا أن يرتعدوا ولا أن يرتعشوا ولا أن يبينوا تهاونا ولا تجاوزا ولا يعني تركا لقضية إحقاق الحق هذا كفر وهذا إيمان هذا أمر لا بد أن يكون واضحا وإلا كانت النتيجة هي تميع الأمور الدينية وأنا هذكر بعض تعليقي على بعض التعليقات التي أتتني ولكني أقول لكم يا إخواني إنه إذا أراد هؤلاء منا تكبيل بكتف المقاييس العلمية ده منهج الجهل, الجهل لذلك نحن نتهمهم بأنهم ليسوا تنويريين نحن أهل النور نحن أهل المقاييس العلمية يجوا يتناقشوا علمي يتناقشوا هل يترى مناقشة توفر شرط من الشروط قائم أو غير قائم. أمريكا لما بتيجي تجنس واحد بجنسيتها بتخليه يقسم قسم تفصيلي يدل على أنه مؤمن بأبجديات المواطنة الأمريكية. انجلترا تفعل هذا، فرنسا تفعل هذا، إيطاليا تفعل هذا، إسبانيا تفعل هذا. كل أحد لا بد إذا هم يريدون إعمال منهج الجهل وتكبيل المقاييس العلمية. تعال بقى. إيه يعني الـ الـ لذلك أنا زي ما قلت وأنا بس سوف أأجل الكلام عن مسألة حرية الإبداع لأن دي قضية كبيرة عايزين نتكلم فيها لكن ليس مكانها الآن إنما أنا موضوع اليوم هو واضح محدد أنني أقصد ألا يت... ولذلك أنا خليني أسمي لقاء اليوم مثلا مثلا يعني يعني مقياس التكفير في المنهج الشرعي خليني لأنه ليكون واضحا ان هذا الامر انزال حكم بالمقاييس العلمية وليس بالكهانة ونعد نتناقش ده متوفر ولا لا ولذلك يعني, أنا يعني الحقيقة لو لا اني لا اريد ان اطرح قضايا جديدة انما العلماء قالوا اللي ينكر كذا يبقى كافر واللي ينكر كذا يكون فاسقا وليس كف وهم كلمتين المسلمين لا يستخدمون كلمة منهما إلا مع الأخرى كلمتين متلازمتين كذا وكذا العلماء قالوا طبعا دي عاملة زي الفزورة لكن أنا مش هقول لكم عليه أنا مش هل يرتح قضايا جديد قالوا اللي ينكر دي يبقى كافر واللي ينكر دي يبقى بس فاسق وليس كافر ولذلك أقول إن الذي ينجو من الكفر إذ قال مثل هذا الكلام لما يتحق معي قلوم لا أنا أعلم أن الله هو الحكم العدل وأن دين الله وأن وأنه موحى من الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وكذا يبقى هذا الإنسان مش طلع براء هو بس برئ من أنه كافر إنما هو وقع في ذنب في خطيئة في معصية في جريمة من الجرائم التي ارتكبها اللي هي قضية الافتئات على بعض المقاييس الشرعي الحقيقة أنا من الإخوة اللي أرسلوا إلي في هذا الميدان أرجو أن يلاحظوا أنني لم أتناول القضية وإنما تناولت جرأة أنا أدافع عن جرأة العالم الشرعي في أن ينزل حكم الكفر على إنكار معلوم من الدين بالضرورة هذا أمر لا يصح أن يتخفت به الأصوات أو أن تتراجع أو ترتعش عنده الأيدي وأن يكون واضحا كل من قال إن الدين من تأليف محمد كافر كل من قال بأنه ليس من حق الله أن يكون شرعه حكما على العباد يكفر كل من يقول إن الإسلام لا يمكن أن يطبق ولم يعد صالحا للتطبيق هذه قضايا علمية وبإجماع المسلمين ولا يختلف فيها أحد مع أحد إطلاقا وإنما هي مسائل موجودة واضحة هو بقى بيقول لي إيه بعض الإخوة اللي لي بعض الرسائل يقولون انه احيانا تبلغ القضية درجة من الوضوح الكافي الكامل ومع ذلك يعتبرون ان انزال الاحكام موضوع ان المسلمين الزين حكم احنا شغلتنا مش الحكم على الناس ناس ايه وين قالك حكم على الناس انا بقولك حكم على مفاهيم حتى الرجل الصالح الرجل الصالح قالها هذا واضحة قال لا نكفر احدا أقار شهد الشهادتين وعمل بمقتضاهما إلا إذا أنكر يعني إلا إذا يعني إيه يعني لما وجد منه ذلك أصبح هذا لا بد أن يواجه بأنه كفر لهذا هذا الكلام واضح وقاطع وقاله حتى الذين جعلوا يعني جزاه الله خير الجزاء وأنتم تعرفون كيف يعني بلغت الأمور مبلغا عظيما ب بجهدي الصالحين من عباد الله وانتشرت الدعوة وما إذا كان كلامه واضح أن نحن لا نكفر إذا إلا إذا رؤي هذا الكفر البواح لا نكفر أحدا شهد الشهادتين وعمل بمقتضاهما إلا إذا أنكر معلومة ماديني بالضرورة أو فعل كذا أو كذا أو كذا وكما أقول للمرة العشرين أن الأمر لا يتعلق بشخص وإنما أتكلم عن جرأة إنزال المقياس العلمي على الأمر هذه قضية وأعرف أني قلتها بسرعة لكن الأمر لله من قبل ومن بعد القضية الثانية أيها الأخوة التي لا بد أن أتعرض لها تعرضا سريعا والحقيقة كنت أفضل أن أؤجل التعرض لها للغد لبكرة لكن إحنا مش هنتقابل بكرة <تصفيق> إن شاء الله يعني إحنا لنا التقى إلا بعد أسبوع كامل فلا أستطيع أن أن تبيث القضية لأسبوع كامل آخر ولذلك مضطر أن أشير إليها إشارة عجلة هذه القضية الحياة مهمة جدا اللي حصلت النهاردة اللي هي ظهور نتائج انتخابات منظمة فتح في فلسطين لازم بسرعة وجه للفلسطينيين كلمة هم هم يعرفونها أكثر مني وأوجهها للمسلمين جميعا لغاية مبارح كان المنهج الذي نأخذه ويعني نلومه على فتح هو منهج إيه منهج محمود عباس منهج رئيس السلطة يقول والله فلان ده وخلاص إنما نقول إن منظمة فتح فيها الدماء الحرة الدم الحامي الدم الذي لا لا يزال يريد المقاومة ولا يري لا يزال يعرف طريقه ومعاداة عدوه الكلام كان لغاية أمس. لما حصل او يعني غاية هذا الاسبوع لما حصل في هذا المؤتمر حصلت مسألتين في ملتعى الوضوح المسألة الاولى انتخاء لان اصداء اول مؤتمر من 20 سنة يعني من 20 سنة وزيادة كمان لم تعقد فاصل ليه تاني فاصل ايه احنا ما عايزين نخلص يا استاذ ايه كم وقت ادي بيئتين كثير يا أستاذ حمدي طيب ما ندخانق معهم يدلهم فاصل ويرجعون لنا إن شاء الله يسبح في بحار تسري حولنا بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة يعني أنا أسأل بعد الحلقة هم عملوا إيه في الفاصل ده عشان أشوف الحكاية لكن جزاهم الله خير الحمد لله طلع فاصل طبيعي <تصفيق> شوفوا يا أخواننا أنا عايز قبل ما أدخل في قضية فتح أقول لكم احذروا على الإسلام من الميوعة الميوعة ومن عدم الوضوح الإسلام قضية لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا حق إلا هذا الحق أن يتميع ليصير قضية أو يتميع بمعنى أنه يتناول المتخصص علميا وغير المتخصص بحيث يبقى قضية جهل أي واحد لا يعرف ما هو أصلا ما ينفعش واحد ما يعرفش اللغة العربية ولا القرآن ولا السنة ولا التفسير ولا الحديث ولا الفقه ولا أصول الفقه ولا قواعد ولا شيء يساوي يعني يدخل في تقرير قضايا الإسلام مثل من درس هذه الأمور ذا في أي لا في علم الاجتماع حتى ولا في علم التربية ولا في علم المنطق ولا في علم الفلسفة يعني في علم الإنسانية حتى اللي هي التفاعلات الاجتماعية اللي بين الناس ده علم الاجتماع العلم الاجتماعي ده لا يمكن أن يسمح لواحد عنده نشاط اجتماعي كده يدي فيه نظريات لا بد أن يكون أستاذا في علم التربية أستاذا في علم الاجتماع أستاذا غير الكيمياء كمان والفيزياء والطبيعة غير الطب والهندسة غير علوم التعليم يجيب متخصص يبقى الإسلام فقط هو الذي أي واحد يبقى بدون ف... فاحذروا على الإسلام وكونوا واضحين اللي عايز يتكلم في الإسلام على العين والراس تعالى تعرف عربي ولا ما بتعرفش عربي إنما واحد ما يعرفش يقرأ من الكتاب اللي متشكل سطر بالتشكيل الصحيح وجاي يحكم على اللفظ العربي وقتفضل ورقة هي يقراها تعرف يقراها بالتشكيل وهي متشكلة بيغلطوا فيها فيعني أرجو أن يكون أولا أنا سألت فتح من 20 سنة لم ينعقد مؤتمر فتح ظروف آخر مرة انعقد بقى له أكثر من 20 سنة أعمل قيادة فتح تمثل فتح ازاي من عشرين سنة وانتهت يعني او ومنهم اللي غير مواقفه ومنهم اللي فكانوا دائما يقولون ان تعبير القيادة في فتح عن فتح لا مش دقيق فتح دي منظمة حرة دماغها حمية حامية دماء حرة تدافع عن الوطن وتعرف قضيتها وكذا وكان في داخل فتح هذه الفصائل الموجودة هذه الاتجاهات متصارعة ناس يقولوا لا احنا مع الحل السلمي وناس لا احنا ضد الحل السلمي ناس مع المقاومة وناس مع الثورة وناس يعني موجودين ومعروفين يعرفين معروفين على المستوى العام بوضوح وكان يقال لا ده محمود عباس ده وحتى لما اتهموه بانه هو ساهم في كذا بالنسبة للرئيس الفلسطيني في حصاره ثم طبعا الكلام الاخير بتاع ابو اللطس الخاص بمسألة ال القتل وما إلى ذلك قتل ياسر عرفات إنما يعني بصفة عام إنما يا اليوم حصل تغير ضخم محوري جوهري واضح أن المؤتمر العام لفتح قد انعقد وانتخب محمود عباس رئيسا وانتخب اللجنة المركزية للمنظمة كلها من مجموعة محمود عباس ومن مجموعة السياسات الجديدة إلا أفراد قلاء. معنى كده إيه معنى كده إن الإمكانات اللي كانت معطاة وهم فهمني وكل الناس فهمة كل الفلسطينيين أنا, أنا لا أريد أن أدخل في التقييم أنا سأتركه كل الناس يعلمون من الفلسطينيين المكنات التي سلمت للقيادة في فتح محمود عباس ومن معه لتؤثر في منظمة فتح اتضح ان هذه المكنات نجحت في ان تكون سارية وفاعلة فعلا خلاص المنظمة انتخبت فعل شوف دي مكنات معطاه له استخدموها صح استخدموها غلط استخدموها باستقامة استخدموها بانحراف استخدموها لمقصد صالح لمقصد فاسد إنما في النهاية أدت إلى أنها نفذت في المكتم نفذت في المنظمة نف، نفذت فيهم فأدت إلى أن فتح انتخبت قيادتها من هذا النهج من هذا النمط اللي علاقته بإسرائيل كده وعلاقته بأمريكا كذا وعلاقته بالقضية هكذا وخلاص فلم لا مسألة دحلان لم تقعد مسألة محمود عباس صارت اتجاها والله لا يزال هناك أصحاب الدماء الحرة الحارة في هذه المنظمة لكنهم الآن أصبحوا في مأزق حاجة من الاثنين وليس لهم حل ثاني إما أن يقبلوا أنهم هم يوصموا بنفس الوصف بنفس السمة بنفس الوصف خلاص هذا هو قرار المنظمة منظمة فتح الذي لم يعد مسألة محمود عباس ولا صائب قرعيقات ولا صائد أبو العلاء ولا غيره لا ده مسألة أصبحت ودحلان وغيره أصبحت مش أشخاص أصبح الكل منظمة اتفقت على هذا لدرجة أغلبية كاسحة لهذا فلم يعد لصاحب مخالفة إلا شيء من اثنين إما أنه يقبل أن يكون موصوما بنفس الصفة مش همش هحكم عليها يعني مش هقول حلوة ولا وحشة هم يقولوا إنما يقبل إنه خلاص منظمة فتح هي المنظمة التي رموزها المرضي المرضي عنهم هم محمود عباس ودحلان ووو هؤلاء رموزها وكل يوافق على هذا وإما أن يستقيل لأنه خلاص أصبحت هذه مسألة من الأساسيات لذلك أعتقد أن كل من لا تزال وطنيته وسمته ودماؤه الحرة التي تجري في عروقه تأبى الانحراف أو الخيانة أو ما إلى ذلك لها بد أن يكون له الآن موقف هذا الموقف هو حر فيه أنا لا أفرضه عليه إما أن يقبل يقول نعم أنا لازلت وسأظل في فتح برغم هذا وإما أن يخرج وليس البديل أن يترك فتح وينضم الحماس لا دي مساء إنما على الأقل يكون بديله أنه وقف سامقا أمام هذه, الـ الـ الـ هذه الـ أنا مش عايز عبر تعبيرات الحياة مهينة انما أقول هذا الـ الـ يعني الجرف إلى اتجاه معين لذلك أرجو أن يكون هذا الأمر اختلف اختلاف كبير جدا بدءا من هذا الأسبوع بعد أن امتخب الرئيس واللجنة المركزية وأصبحت المسألة الآن بعد أن كنا نقول فتح فيها وفيها لا النهاردة فتح عبرت أنها كلها بهذه الربطة المعلم كما أقول في هذا الاتجاه الذي نعرف أبجدياته مع, مع العرب مع أمريكا مع إسرائيل مع الفلسطينيين أبجدياته المعروفة خلاص فأصبح الحكم سيتنزل والحمد لله أن الأمر يعني اتضح لكل ذي عينين ولم يعد هناك فرصة مطلقا بعد هذا المؤتمر لأي كلام أن من فتح كذا ومن فتح كذا انحسمت القضية وعلى أصحاب الدماء الحرة أن يجدوا طريقهم إما بقبول هذه الصفات على أنفسهم وأبنائهم وآرائهم وأوضاعهم وإما بأن يتمايزوا عن اتجاه قد استقر فيه هذا الأمر وأنتم كما ترون يا إخواني أنا أتكلم بحسم للقضايا هذا الكلام بعض الإخوة أرسلوا إلي رسائل أحيانا يعاتبونني مثلا في شأن الصومال لماذا لا تكون حاسما في شأن الصومال بنفس الصفة لماذا كذا لا المسألة شوفوا حتى في الصومال الخطأ خطأ والصواب صواب لا يمكن اني أقول على فلان انه بيعمل صح وهو بيعمل هذه الخطايا الفظيعة. ولكن الفكرة أنا لا تطل است هذه أمانة لا تطالبوني أن أتكلم بغير المنهج الشرعي ولا قافزا على منهج شرعي ولا متخطيا خطوة من الخطوات الشرعية في قضية سما الفئة المسلمة الثالثة اللي هي فئة فأصلح بينهما غائبة عن القضية. وكل من الفريقين لا يزال يدعي الإسلامية وكذا وكذا وفيهم المنحرف والمخطئ والذي يتساعد في فرق بين أخطاء في التفاصيل نحكم عليه نقول هيلاري كلينتون مع فلان ده شيء فظيع كينيا تدخل كينيا كذا إسرائيل وتدخلها وبين إن إحنا نقول لابد كما قال الله مش أنا مش بألف لابد أن يدخل فصيل فمحدش يتصور حينما يتكلم أهل البيان الشرعي بأمانة الدين لا يستطيعون أن يقفزوا إنما لا شك أن الخطأ خطأ وأن التعامل يعني مع أعداء الإسلام بصورة او باخرى امر اذا, إذا يعني نوجه اليه, نوجه إليه النظر الثاقب والدقة اصل الفكرة ان تدخل الفئة الثالثة دي مش عمل اجتماعي للاصلاح يعني ليس بمقصد ان والله نصلح الناس معلش يا فلان أم بوس راس اخوك لا الفئة الثالثة دي مهمتها ايضاح القضية انزال الاحكام فإن بغت إحداهما على الأخرى قرروا من الباغية هذه الفئة الباغية وقاتلوا التي تبغي صاحب القرار ده هو الفئة الثالثة إنما احيانا أنا لما أتكلم لأي عندي أنا شخصيا نقطة ملتبسة أنا مش فهمها في دواخل القضية ما أدرش والله دي قدراتي فقفت المحدودة أنني لا أعرف عن دواخل القضية ما يكفيني للحسب لذلك قلت إن المنهج الشرعي أن يرسل العلماء إلى هناك ليتكلموا وليصلوا وليصدروا القرار بعد وضوح الرؤية هذا الأمر منهج في دين الله والآية واضحة فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي ما أدرش أقفز ما أدرش أقلف من عند نفسي ما أدرش أجلس لأصدر الأحكام إنما وأنا بتفرج كده ألاقي تعامل مع كينيا أو أعوذ بالله تعامل مع أمريكا أعوذ بالله تعامل مع إسرائيل أعوذ بالله وأشعر أنه هذا يعني فيه الريبة وقد تكون فيه الخيانة وقد يكون فيه للحراف وقد يكون فيه وأعارف الكلام ده لكني في نفس الوقت لا أستدرج بأن يكون القرب من النكهة الشرعية الطيبة يعني سببا في شيء غامض لا أعلمه فأحكم عليه وأنا لا أعلم مين اللي يعرفه أن يذهب اللي هي الفئة الثالثة كما قال الشرع عايزني أنا أحل تفكيري محل آية الله لا يمكن الآية بتقول كده بتقول مش, مش عوده في التلفزيون بتكلمه بتقول يشتغلوا على أرض الواقع ولكن القلب يدمى الحقيقة لغياب هذا المقياس أو هذا المعنى الشرعي عن المسألة إنما في أمر فلسطين زي ما قلت لكم مسألة وضحة وضوح الشمس دول الناس أحمود عباس ودحلان مفهومهم هم مين والناس النهاردة خلاص أصبحوا وراءهم صفا واحدا لازم بقى ناخد قضيتنا من هذا أيها الإخوة في رسالة أثرت بها جدا جدا من سيدة جات في ليلة النصف من شعبان وهي سيدة ملتزمة ولكنها تقول حضرت فرح ظاهر ملخبط جدا مليان اختلاط ومليان خروج وما إلى ذلك ويعني يعني صارت تتمثل كيف أن أعمالها ترفع الأعمال السنة كلها ترفع إلى الله عز وجل وهي جالسة في هذه العربدة والأخبطة وأنا أقول لها أنا لا يعني, يعني ما أدرش أن أنا أخفف عنك العبء الذي أنت فيه فإنما تقولينه مصيبة كبيرة ولذلك الفرصة أمامك رمضان رمضان أن يغفر الله ومن الآن لأنه لعلنا لا ندرك رمضان نتوب ونستغفر ونرجع إلى الله يحب من يأوب إليه ويتوب إليه ويرجع إليه وينيب إليه إنما رمضان هو طوق النجاة أن يستغفر الإنسان فإنه كما قلت الملحق للناس اللي بيصطخ الإخوة الكرام الذين أرسلوا إلي يقولون نرجو يعني إعادة مرة تانية شرح وجود حل فكري وحل قلبي أنا ذكرت هذا بالأمس وعلى كل حال لعلنا نعود إلى التذكير به في الأسبوع القادم إن شاء الله إذا واسعتنا الفرصة ولكن أنا عايز أقول لحضراتكم أنه في ثلاث مسائل يدمروا رمضان ثلاث أمور عشان يبقى الكلام واضح لأن المسألة مش لعبة يا خوانا. المسألة مش لعبة المسألة أن الصحف عرضت على الله في شعبان ومعظم المسلمين سقطوا فمن لم يدرك فرصة رمضان وأنه طوق النجاة الأخير وأنها الفرصة الأخيرة وأنها فرصة التوبة السهلة ومع ذلك معظم المسلمين لا يتاب عليهم برغم سهولة التوبة وقربها فعايز أقول أن رمضان هو فيه ثلاث مسائل يدمروا رمضان النقطة الأولى أن تظل الشاغلات المالئات للقلب الألب الحاجات اللي ملياه كلها دنيويات بعيدة عن الإيمان فالقلب ما يكونش فيه متسع لشيء إيماني أبدا إطلاقا ويفضل مليان بي بي بيستعر كل دنيا دنيا دنيا ما فيهوش متسع فلما يجي رمضان تدور هو بيروح يصلي قيام ولكن قلبه غير منفعل بالقيام ده هو عنده قضايا كبيرة زوجته عايزة منه حاجات رمضان وشغله وفيه مشاكل في الشغل وعايز الوظيفة وغيره فالقضية الاولى هي ان الحيز القلبي لا يكون فيه فضاء او فراغ او مساحة للجانب الايماني فده اللي اتكلمت عنه بالامس وقلت ان وجود الشاغلات اللي بتملى القلب الاخره خالص دي مصيبة اولى والمصيبة الثانية انه جدولك اليومي ترتيبك اليومي لا يسمح لك بشيء يعني مثلا واحد بينزل الصبح شغله بيرجع قبل الفطار ينام يصحى على الفطار يفطر فطورة قوية وبعدين بعد كده بينزل القيام وهو أصلا ممتلئ طعاما وبعدين يشتري حوائج البيت وبعدين يرجع يقعد شوية قدام التلفزيون وينام علشان عنده بكرة الصبح شغل هو ده جدول يمكن من شئ هو ده شيء يعني هو تفتكره هو ده شكل لله سليخشه الجنة تذكروا هو ده الجدول اللي يضعو الإنسان لنفسه واللي هو 99% من المسلمين اللي بيشتغلوا كده ينزل شغل الصبح يرجع من شغله تعبان وعطشان وجعان يقوم ينام شوية لحد ما يجهزوه الفطار يصحى يفطر وينزل القيام بيغالب فقل البطن التي أكل بها ويشتري حوائج البيت ويرجع خلاص ده مش كلام فين؟ وقت العصرية الفراغ العصري ذكر الله قبل غروب الشمس تلاوة القرآن المؤثرة في القلب فين هو لم يجهز اسمع بقى لم يجهز جدوله لهذا فين لما نزل للقيام كان يعني فارغ البطن نسبيا حتى لي يعني لي ليلتقي بروحانيات الصلاة فين فين انه هو مجهز نفسه لركعتين ولو ركعتين في التلت الأخير في جوف الليل في رمضان تهجد فين جدوله غير مناسب للطاعة والعبادة اللي هي تدخل الجنة في رمضان من قام رمضان ايمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنب طب انا قمت رمضان لكن ايمانا واحتسابا دي ما قدرتش استحضرها كفاية ففين دي النقطة التانية انه الجدول لا يناسب لذلك لازم أعدل جدولي وأشوف هعمل عشان فترة العصر ينفع أعبد ربنا فترة الصحر ينفع أعبد ربنا فترة القيام أكون منتبها لله فترة الدعاء وما إلى ذلك والنقطة الثالثة التي تدمر رمضان أن تكون أنت وحدك تحس بهذا ومن حولك لا يحس به فتلاقي الوالد والوالدة مش مشين معك في اتجاه يا ابني انت فين لغاية دلوقتي في صالة لغاية دلوقتي في المساجد طب ما داخدهم معاك المسجد ولو باستدراج صالح فين الزوجة والابناء فين ال يعني, يعني لابد ان تكون وحدك فتبقى ماشي في اتجاه والمجتمع في اتجاه المصادم هي دي تلت امور تضيع رمضان الجدول مش منضبط اللي حواليك مش معاك اللي القلب ما فيهوش متسع حلوا الثلاث أمور تفوزوا برمضان يفضلوا الثلاث أمور لغاية 29 شعبان وتدخلوا رمضان فلا تقل أين رمضان فلقد ذبحته قربانا لاستمرار الوحوش الضارية المسيطرة على حياتنا من دنيويات ومن عادات ومن تقاليد ومن مطالب ومن ومن ومن وأرجو أن يكون هذا واضحا وعلى كل حال يوم الاثنين القادم هيكون لي يعني وقفة هامة جدا مع معنى معاملة القلب في رمضان ان شاء الله في بعض الرسائل السريعة والأسئلة ايضا في اخوة بيلحوا الحاحا بالغا على اعادة حلقات معينة الحقيقة هذا الامر اتمنى ولكن لا متسع له لانه خريطة القنوات فيها فما يعني انما ممكن نعيد بالطريقة الاتية اننا اجي اسبوع مجيش في اعتذر فيوم يضطروا يجيبوا حلقة معادة إنما على كل حال في مواقع كما قلت لكم على الإنترنت وبالمناسبة أنا ليس عندي موقع أنا مسؤول عنه ولا أعرف عنه شيء يعني أنا لا أصدر مواقع على الإنترنت إنما المواقع الكثيرة جاز الله كل خير الإخوة البررة الكرام الذين يعني الحقيقة يعني يجمعون وهم اللي بيجمعوا وينزلوا ولذلك بالمناسبة الإخوة الذين قالوا لي عن محاضرات السيرة أنا لا أعرف أنها نازلة على الإنترنت إنما أنا فجئت برسالة أننا كنا ألقينا دا كان في المساجد الحقيقة ألقينا أكثر من مئة محضرة ما هو مئة واثنين محضرة حول فحص السيرة النبوية ولا أعرف لكن فوجئت بأن بعض الناس قالوا أنه كأنه يبدو نسجلها وحولها ونزلها فأرجو إذا يعني اللي عرف هذا يرسلي ما هو الموقع لأن أنا شخصيا لا أعرف نازلة فين لكن إن شاء الله نرجو أننا نتمكن من هذا بإذن الله مسألة التليفون ويعني فعلا الرسائل التي تصل بتبقى كثيرة فبيحصل ان هي بعض الرسائل لما تأتي اصحابها يقولون لا رسالتك لم تصل او قيد الارسال ده لانه صندوق البريد يبقى امتلأ تماما فيعني فعلا اذا وجد هذا فوت يوم ويعيد ارسال الرسالة مرة اخرى إنما الرسائل التي تصل أقرأها بدقة بنفسي وأتابعها وأعرف ما فيها وإن كان هذا الرقم كما ذكرت مرارا ليس للأسئلة ليس للأسئلة ليس للأسئلة وإنما هو للرسائل فقط موضوع طيب على كل حال آه آه آه بالنسبة للأسئلة اللي بتبعت لي عن مسلسل التركي ومسلسل سيدنا يوسف أنا معرفش المسلسلات دي لذلك أنا أجيبكم إجابة عامة إنما أنا لا أعرف هذه المسلسلات يعني محدش يقول لي ما رأيك في المسلسل التركي ما رأيك في المسلسل اللبناني ما رأيك ما أنا دي عايزة واحد يعني ايه <تصفيق> واحد قاعد وحافظ المسلسلات دي كلها وأنا لا أعرف والحقيقة إنما ذكرت لكم بصفة عام الأخت التي تقول ان عندها أتليه لتأجير الفساتين ولكنها لا تؤجر الفساتين القصيرة أو العارية أقول لو كان هي ملتزمة بالآتي لو كان هذا لو كان هذا هي بتأجر فساتين للأفراح فإذا كانت من أمامها هي تراها ملتزمة بحيث ما يبقى فرح نسائ تأجر لها ما شاءت مما يجوز أن تظهر به المرأة أمام النساء. إنما إذا تيقنت أن أمامها متبرجة وتقول لها أريد فرح وأجر أحضر بفرح أريد فستنا أجروا أحضر بفرح فإنه لا يجوز لها ذلك لأن المسلم مكلف بأن ينهى عن المنكر فلا أستطيع أن أقول له شارك في المنكر. صحيح تأجيل الفستان في حد ذاته من المباحات والأجر التي أخذتها من المباحات لكن هي تراه أنه واحد يقول لي هات لي السكينة دي عشان عايز أدبح الراجل إمام المسجد لأنه كل ما يشوفنا يقول لنا بطلوا خمروا وصلوا أدي له السكينة إزاي وأقول لنا بيع السكينة حلال فلذلك إذا تيقنت من المنكر بد أن تنهى عنه ألا تشارك فيه في واحد باعت رسالة ومضيها بوزة ما روش لا اسمه بوزة ده ولا عبارة عن ايه فارجو ان هو ينبهني الى هذا ان شاء الله عندها مصنع ملابس حريمي وتريد تصنيع يعني هي كاتبة طبعا الملابس الحريمي الحلال والحرام بلاش ستي الحاجات الديئة قوي دي يعني الممر الضيق الصغير بلاش منه انتظرني بس شوية أساس حمد يعني الـ الـ الـ الـ المزنق مش لازم يعني واحدة عندها مصنع ملابس حريم وعايزه تعمل مثلا جيبة ولا باضي زي ما هي كتبة دية وقصير هتيجي في كل بيعة أقول لها شوفي دي متبردية ولا محجبة ولا بتلبسها لزوجها ولا بتلبسها ليه ما تعمل اعملوا في البراح وخصوصا أن يندر الآن أنه أي عمل اقتصادي أو كسبي في المجتمع أي عمل اقتصادي أو كسبي في المجتمع لا يكون فيه تداخل مع الحاجات الحرام في كل حاجة ربا بقى في تعامل مع مش عارف مين فمش لازم الواحد كمان يختار الموضوع نفسه موضوع يعني متمكن منه الشبهة بهذه الصورة لأننا نريد أن ندخل الجنة إن شاء الله عز وجل ايه كمان يا سيدي اما, اما الاخوة اصحاب الكروبات فاننا ندعو لهم دعاء حارا يشهد الله عز وجل اخواني والله ندعو لهم دعاء حارا لدرجة انه يحرك مذامعنا وخصوصا الاخوة المسجونين في سجون الاحتلال والمرضى والمبتلين ومن تعرضوا لحوادث ومن مات له ميت لولا اننا لا نستطيع ان نشغل وقت المسلمين بهذه الامور في كل حلق طب دي دي بشرة خير يا أستاذ حمدي <تصفيق> <تصفيق> جزاك الله خير طيب يا إخواني إحنا مضطرين عشان أستاذ حمدي ما يفصلهوش من القناة وإن كانت فرصة كانت كويسة إنما أمرين الله فجزاكم الله خيرا وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم على الخير كنت أحب كثيرا جدا أن نتناول اليوم يعني الخطوة من خطوات سلسلتنا المباركة حول إخراج الناس من الظلمات إلى النور ولكن كما ترون أن القضية التي تعرضنا لها كانت قضية إدراك للأمة قبل أن تتميع الأمور فيها فكان لا بد أن ندركها وخصوصا أننا سننقطع في رمضان طبعا رمضان لو ظروف في الخريطة تختلف فسننقطع فقلت يعني هنأخر هذا الكلام ويزداد خوف الناس وإرهابهم وإرعبهم من هذا فعلى كل حال نسأ الله أن بقدرته أن يصرفنا حيث يرضى يا رب العالمين أيها الإخوة لا تنسونا من صالح دعائكم في سجداتكم الطاهرة بين يدي رب العالمين بقلوب حاضرة نقية طيبة لا تنسونا من الدعاء أن يغيث الله قلوبنا وأن يكرمنا نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتقبلين اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان ولا تحرمنا فيه هذا الجلال والإكرام المغفرة والرحمة والتوبة وأن تقبلنا برحمتك وأزواجنا وأبناءنا وآباءنا وإخواننا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما خذ بنواصينا إلى الخير ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك فنزل ونخزى يا رب العالمين اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك وكن لنا ما أحييتنا ولا تكن علينا اللهم يا من لطفت بخلق السماوات والأرض ولطفت بالأجنة في بطون أمهاتها ولطف بنا في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك وأنت أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته